أي من معذوران فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعذة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية وعالم مسكين فما تقوى فهو خير له ون تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون كم هو نضع على الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينه من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشمرة ليصم ومن كان مريضا أو على سفج فعيد وعلى ما هدأكم ولعلكم تشكرون وإذا لا أجرباتي عني فإنه قريب أجيب دروة الداعي ذا دمال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي I don't know.